بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون ولا سواء يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم منقلون اولئك على هدى من ربهم والاولئك هم المفلحون وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَسْتَحْذِي بِهِ الْغَافِلِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ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 سَم إِمَا فَبَتْنَ فِيهَا فَأَم بَثْن فِيهَا مِن كُلْمِزَوجٍ كَرم هذا خَلُقُ الله فَأَرونِي مَاذاَا خَلَ قََّذينَ مِنْ بَل الظَّالمَُ فِي بلَ مُبين وَلَ قَدَ فَنَ لُقُمَانَ الحَكمَكَ لِشكُر مَِّ وَمَ يَشكُر فَإَِّ ماَا يَشْكُر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال نقمان لابنه وهو يعظه يا ابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وَصَاغَ لِلْإِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وهن وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُلْحِقَهُم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 يا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَسَتَكُ فِي صَخْرَةٍ فَسَتَكُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ الله لطيف خبير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 عذاب ولي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثر هم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الولي الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر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 علي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شفور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حقا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تجد ماذا تكسب ودا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن